Fālillāhi wal-Rasūl wal-Zilqub wal-Yatama wal-Masa'kil wabni al-Sab'il kaila yaku'nadulat bi'na al يقولوا رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.